حاميم والكتاب المبين إن آذلناه في ليلة مباركة إن كنا مدرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عادنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إلكم موقنين لا إله إلا هو لا إله إلا هو ويحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بلهم في شكيل العبون فارتفق بيوم تأتي السماء أبد خان مبين يخش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عن العذاب إن مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاء أضمر رسول مبين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 واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 إنه كان من المسرفين، إنه كان عالياً من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وأتيناهم من الآيات ما فيه بناء مبين. إنها أولئك يقولون. إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمؤشرين فأتوا بأباءنا إنكم صادقين أهُم خير أم قوم تبغيه والذين مِنْ قَبْلِهِمْ أهْلَكْنَا إنهم كانوا مجرمين وما خنقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خنقناهما إلا بالحق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 طعام الأثيم إن شدرت الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سوا إلى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 يربسو نماسو دوسي واستبرق واستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم